تموجد تحيا بجد السماء كيقدن بهين كثير النطاق فأنتم أضعتم لنا الملتقى فيا غير مجد وانتفظ بالعطاء فيا غير مجد وانتفظ بالعطاء تموجد تحيا بجد السماء كثير النقاء، فأنتم أضعتم لنا الملتقى، فيا غير موجود، وانتفظ بالعطا، فيا غير موجود، وانتفظ بالعطا. يباق الأخوات طوق النجاة لأجل الإلهي نزيد انتماء ونحيا في وصل الكبلورة.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 سماء تدري كثير النقاء فانتم اضضتم لنا الملتقى في غيم جد وانتفض وانتفظ بالحق فيا صحبتي والأخاء نشيدي فشد الوثاق لنحي الرخاء وكونوا على العهد نجني فيما رن ونغرف منا بعنا برتوا قلوب كناقص الغيوم تنامت وفي أثرها الغيث سقوم فيا ربي بارك لقاءاتنا واجعل حيننا رسو بشط الوفا تجمدت <تصفيق> حياه بجيد السماء تقضم بهين كثير النقاء فأنتم أضعتم لنا الملتقى فاي Văd că e